بل اتيناه بالحج وانهم لكاذبون بل اتيناه بالحج الله من ولدا وما كان معه من اله اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ عَمَّا يَصِفُونَ كَذَّبَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ والشهادة عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون علم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون رب رب انما تري ان ما يوعذون رب فَلَا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين واننا على ان نذيك إِنَّ السَّعْيَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ إِنَّ السَّعْيَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ, نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ واعوذ بك ربي ان يحضرون واعوذ بك ربي حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون حتى اذا جاء احدهم الموت املوا صالحا فيما ترى املوا صالحا فيما ترى كلا كلا انها كلمه هو قائلها انها كلمه هو ومن ورائك وزخ الى يوم يبعثون ومن وراء الدوره الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انسان سبب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم نار وهم فيها كالحون تنفحوا دوها من وهم فيها